واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا في كتاب هجي السالكين وتوضيح كقف الدين عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى إلى باب المسح على الخفين والمسح على الخفين من الأبواب المهمة المتممة للطهارة الماضي عند الكلام على قراءة الفتح والكسر الوضوء. عند قول الله عز وجل أمسحه برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم كانت هناك إشارة إلى مسأة المسح على الخفين ودليلها في قراءة الكسر قال رحمه الله باب المسح على الخفين الكلام على المسح في صفة الوضوء عندما بينا أن الغسل وماء أو امراره على العضو المغصول بخلص فإنه إمرار اليد فقط إمرار اليد المسحو إمرار اليد مبسوطة على العضو شرط أن تكون مبسوطة بمعنى مفتوحة ليست مضمومة كانت مبلولة ليدخل المسحو على الرأس والمسحو على الخفين ومسحو اليد تكون مبلولة في التيمم لا يشترطوا بل لا يشرعوا فيهم الماء إنما يشرعوا المسحو بدونه إذا وجد الماء لما جازت تيممو إلا لمن لا يستطيع استعمال الماء كما ستعال في ذلك فالمهم أن المسح هنا المقصد به إمرار اليد مبسوطة على العضو الممس والخفان هما نعلان من جلد يغطيان الكعب من جلد غطي الكعب والكعب معروف هو العظم, العظم الناتي القدم الناتئاني في أسفل القدم وإنما قلنا من جلد أن هذا هو الأصل في الخفين قد يكون الخفان من غير جلد قد يكون الخفان من غير جلد جل جل جل فهذا يعني مسألة ال المسح الخفين هل يقاس عليهم الجاربين سنتركه لآخر الدرس ونمشي مع ما ذكره المسلمة رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب المسح على الخفين الذي هو المسح للخفين ثابت كما سبق بيقرعة الكسر وتابت أيضا بالسنة المتواترة بالسنه المتواترة فقد رؤي المسح فيني عن جمع كثير من الصحابه رضي الله تعالى عنهم فبعض أهل العلم المسح على الخفين في ضمن الاحاديث المتواترة فقال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسح خفين وهذه بعض فاحاديث المسح على الخفين متواتره والحديث المتواتر كما يخفى عليكم هو ما رواه الجمع الكبير بشروطه المعروفة في كتب المصطلح بحيث يبعد في الظن أو في العادة تواطئهم على الكذب وهو أعلى درجات الصحة الحديث المتواتر هو أعلى درجات الصحة وهو أعلى, الصحة وهو أعلى مما اتفق عليه الشيخان أي ما رواه البخاري ومسلم إذن فالمسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع ايضا فقد ذكر الإجماع غير واحد من أهل العلم ولا يعتبرها هنا بخلاف الشيعة الشيعة هم مخالفون في أصل الإسلام وكذلك في فروعه أما مخالفتهم في أصل الإسلام فالطعن في القرآن والطعن في السنة والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وآله وسلم وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله والطعن في زوجاته وعدم الالتزام بأركان الاسلام وغير ذلك من المخالفات التي خالف فيها هؤلاء اهل السنه عقيده وعباده عقيده وعبادة فالمهم ان خلاف الشيعة في هذا الباب في مسألة المسح للخفين لا يعتبر به فالشيعة لا يرون أنا أظن أشعرنا إليه في الثالث الماضي لا يرون غسل الرجلين بل يأخذون بظاهر الآية التي هي بالكسر وأرجلكم فيمسحون فقط كما أنهم لا يرون المسح على الخفين أصلا مع أن بعض أحاديث وبعض رواياتي احاديث مسح الخفين هي من بعض سادة أهل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأربعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب المسح الخفين. فإن كان عليه خفاني أي على القدمين خفاني ونحوهما. نحو الخفين كالعصائب التي قد تلف على القدم وكالجوارب كما سياتي في من اقوال اهل العلم فاذا كان على القدمين خفان ونحوهما مسح عليهما اي المتوضئ مسح عليهما ان شاء يوما وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليهن للمسافرين قال رحمه الله مسح وسبقه بيان المسح اي بيدين مبلولتين وسياتي كيفيه ذلك قال إن شاء, إن شاء إن شاء وهنا اشاره الى التخير للمتوضئ في ان يمسح او ان يطرق وان كان سيمسح فلا بد من تحقق الشروط التي سياتي بينها ان شاء الله لكننا سؤال هنا ما الافضل هل الافضل اي يغسل او يمسح بعض اهل العلم وهم جمهور اهل العلم فضلوا الغسل قالوا لانه هو الاصل وبعض اهل العلم ايضا فضلوا المسح قالوا ان كان على قدميه ساتر من جوارب او كفين فانه يمسح والاولى الجمع كيف الجمع إن كان ليس على قدميه شيء، أو لا أن يغسل، ولا ي... ولا, ي... ولا يعقل هنا ولا يشرع المسح إن كان قدميه ليس عليه مساتر، أما إن كان على قدميه ساتر من خوفين أو نحوهما، فإنه ينبغي له أن يمسح وأن لا يترك المسح رغبة عنه. وأن لا يترك المسح رغبة عنه فقد صح بعض الصحابة قولهم من ترك المسح رغبة عنه فإنما ذلك من الشيطان وهذا اختيار الشيخ الإسلام من سيمية رحمه الله تعالى أنه لكل بحسب. كل بحسده ليس سيما إذا وجدت الحاجة للمسح ووجدت المشقة في النزع فنقول امسح على القدمين فالرخصة أيضا ينبغي أن أخذوا بها وإن الله يحب أن تأتا رخصوك كما يحب أن تأتا قال مصنف رحمه الله تعالى يمسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم إذا هذا هو الشرط الأول من شروط المسح على أن يمسح عليهما في وقت محدد قبل الكلام على التوقيت هناك شروط أخرى لم يذكرها المصنف وإن كانت حقيقة معلومة. الشرط الأول طهارة الخفين اصلا طهارة الخفين. فالخفان النجسان لا يجوز المسح عليهما ولا يجوز صلاة بهما ولا يجوز لبسهما اصلا فلا فيجب يعني أن يشترط هذا الأمر اولا وهو طهارة الخفين. الشرط الثاني وهو مفهوم من تعريفنا للخفين عندما قلنا نعن. من جلد يغطي الكعبين فلا بد أن يستر الخفان مواضع الوضوء مواضع الفرد كيف هذا الكلام؟ بمعنى أن الخف الذي سيمسح على الإنسان ينبغي أن يكون فوق الكعبين وهذا في فائدة مهمه في بعض أنواع الجوارب لا سيما جوارب الرياضية التي تلبس تحت الكعبين فهذه لا تصبح للمسح لأنها لم تغطي الفرد هذه الجوال التي تحت الكعب لا تصطفل للمسح عند كثير من أهل العلم ممن اشترطوا أن, أن يغطي الخفان مواطن الفرد فهذا شرط أيضا عند بعض أهل العلم أن يكون الممسوح عليه من خفين أو جوربين أن يكون فوق الكعبين الشرط الثالث أن يكون صالحين لللبس بمعنى إذا كان خف يكون صالح لللبس ما يكون مرقع ويعني مقطع بشكل يخرجه عن صلاحيه اللبس أو هيئة الخف يعني يكون صالح لللبس يعني خف كامل ليست فيه تقطيع بحيث يكون لا يصلح للاستعمال ولا لللبس ولا يشترط في الخف أن لا يكون مثقوبا مثلا أو فيه قطع خفيف لا يشترط هذا إنما يشترط فيه أن يكون صالحا للمسير بمعنى كامل فالخف الذي مثلا يغطي فقط أسأعلى القدم ولا يغطي أسفل القدم هذا أصله ينبغي أن يغطي القدم كاملا بل, بل ما فوق الكعبين هل يشترط أن يكون من جينز أو لا يشترط هذا سيأتي في آخر المبحث في كلام المصنف رحمه الله من كلام مصنف رحمه الله أما التوقيت الذي ذكره قال, قال إن شاء قال المصنف رحمه الله, الله تعالى إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام دلوقتي بلياليهن دلوقتي للمسافر إذا هناك فرق بين المقيم والمسافر, والمسافر, والمسافر في على يجوز للمقيم أن يمسح يوم وليلة معنى يوم وليلة, وليلة. يوم وليلة. 24 ساعة كاملة فإذا, فإذا مسح في الظهر فإن, فان نفس الوقت, الوقت الذي مسح فيه اليوم في الغد لا يكون وقت للمسح ينتهي فيه المسح مثلا تجاهز للصلاه في الساعه 12 فتوضا ومسح على الخفين بعد ما لابسهما على طهاره ونحن لم نذكر في الشروط أن يكون ملبوسين على المصنف سيشترط هذا الأمر في سياق كلامه رحمه الله. فإذا لبس الخفين ومسح عليهما، فالأربع وعشرين ساعة تبدأ من وقت المسح على الراجع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. متى ينتهي وقت المسح؟ في نفس الوقت غدا. في نفس الوقت غدا ينتهي وقت المسح ولا ينتقض به الوضوء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فالمهم هذا وقت المسح بالنسبة للمقيم. المسافر ثلاثة أيام بلياليهم بمعنى؟ اثنين وسبعين ساعة. هذا كله وقت مسحٍ ولا يشترط ولا يجب عليه أن ينزع الجوارب ولا يفسر قدمه إلا من جنابة المسئتين إن شاء الله تعالى. إذن فوقت المسح عند جمهور أهل العلم. يكون للمقيم 24 ساعه سنتكلم بالساعات التعبير المعاصر حتى يفهم الموضوع جيدا و72 ساعه لمن للمسافر هناك اقوال عن بعض الصحابه رضي الله عنهم في ان التوقيت يكون لاكثر من هذا حتى روية عن عمر أن التوقيت أنه يمكن أن يمسح سبعه أيام بليالي ولا يصح ذلك لا يصح عن الصحابة شيء يخالف هذا التوقيت الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن المقيم يمسح عشرين ساعة والمسافر الثلاثة اثنين وسبعين ساعة خلاف هذا عن الصحابة لا يصح إلا عن ابن عمر ورد عنه خلاف ذلك ووجه وأولا بأنه لم يبلغه الحديث وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا طيب هناك مسائل تتعلق بالتوقيت وهي متى يبدأ توقيت المسح ذكرنا أنه يبتدئ من أول مسحة مثلا رجل توضأ لصلاة الظهر وغسل رجليه. ولبس بعد الوضوء جوربين ثم جاء وقت العصر وقد انتقد وضوءه فيمسح على الخفين متى يبتدئ وقت المسح هل يبتدئ من لبس الجوربين الذي <تصفيق> لبسهما في الظهر أم يبتدئ من, صلا... من مسحه عليهما لصلاة العصر يبتدئ من المسح على الراجع يبتدئ من أول مسحة على الراجح وهذا الذي اختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من المعاصرين وسبقوا إلى هذا الاختيار جمع من السلف وعلى رأسهم عن إمام أحمد والنووي وغيره فالمهم خلاصة الكلام أن المسحة يبتدئ العبد فيه من أول مسحة يمسحها الإنسان ليس من أول وضوء، ليس من لبس الجورب ليس من وقت ح... يعني من وقت انتقاض وضوئه بل من أول مسحة يمسحها يبتدئ العد عد الساعات التي هي زمان المسح ما عندنا صورتان مهمة وهما الأولى عندنا مسافر كان يمسح وهو مسافر كان قد يمسح يمسح 72 ساعة ثلاث ليالٍ. ثم دخل إلى بلده دخل إلى بلده قبل انتهاء الثلاثة ليالي. متى الرجل ذهب من تطوان إلى الدار البيضاء ومسح ذلك اليوم. ثم جاء اليوم الثاني ومسح ورجع إلى بلده رجع إلى بلده هل يبقى له؟ رخصة المسح ثلاثة ليالي يعني في تطوان يوم آخر لا الرخصة في المسح ثلاثة أيام متعلقة بيش بالسفر وك وكالإفطار في السيام وكالأحكام الأخرى فبمجرد انتهى الوصف الذي وصف السفر ينتهي وقت المسح لا يرجع إلى تطوان ويقول والله أنا عندي ثلاثة ليالي ثلاثاين بليلهم لم تنتهي وأنا كنت مسافر نقول انتهى السفر وانتهى احكامه لكن سافر إلى الضار البيضاء ومسح بعد الفجر ورجع بعد المغرب يعني لم يتجاوز بعد 24 ساعة ذهب ورجع في الحين هل يمسح؟ نقول يمسح كم يمسح؟ يمسح يوم وليلة 24 ساعة يمسح 24 ساعة لأنه بعد رجوعه من السفر صار مقيما لكن وإن صار مقيما فهو عنده 24 ساعة التي هي الأصل في المقيم لم يقملها بعد وإن كان قد ذهب ورجع في نفس اليوم نعكس الصورة عندنا رجل مقيم تودأ ظهرا ومسح عصرا ثم سافر ثم سافر هل نلزمه ان يمسح فقط 24 ساعة وهو مسافر لانه ابتدأ المسح, المسح في الحضر لا مجرد ما دخل وتلبس بالسفر ودخل في سفره دخل في الرخصة المطولة التي هي للمسافر 72 ساعة لكن متى تبدأ تبدأ من اول مسح, مسح, مسح مسحها؟ وإن أراد أن يستأنف مسحا جديدا للمسافر ثلاثة, ثلاثة ليال فإنه يعيد الوضوء ويغسل ويلبس الجوربين على طهارة ويستأنف عدا جديدا لكن إذا سافر فإنه يدخل في الوقت الموسع الذي هو 72 ساعة وإن كان قد بدأ في الحضر في بيته لكنه بمجرد أن يسافر فإنه يبدأ في العد. أي عد السفري, السفري الذي هو اثنين وسبعين ساعة فيمسح فيها, فيها كلها, كلها طبعا, طبعا إلا من جنابة, جنابة فإنه بد أن يغسر, يغسر كما سئت بياني بياني بياني طيب, طيب قال رحمه الله تعالى لا لا لا إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر بشأر إذن هنا المصنف رحمه الله سيذكر بعض الشروط قد ذكرنا بعضها في الافتتاحية عندما تكلمنا على طهارة الخوفين وأن يكون فوق الكعبين وأن يكون صالحين للبس بمعنى خوفين عرفا وسيذكر و... المصنفون رحمه الله بعض الشروط الجديدة وأولها أن يلبسهما على طهارة أي لبس الخفين على الطهارة بمعنى بعد وضوء أي توضأ ويلبسهما هذا الشرط فإن لبسهما على غير طهارة لم يجز له المسح لم يجز له المسح وهذا واضح في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابة عما فإن فإن لبستهما على طهارة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحادث الأصغر بمعنى إذا كان هناك حادث أكبر حدث أصغر مثل إيش البول يعني الأشي... ما خرج من السبيلين والنوم وغذائت من الأشياء التي ينتقد بها الوضوء وهو الباب الاتي إن شاء الله أما الحادث الأكبر كغسل جنابة فهذا يجب له نزع الخفين وغسل رجلي فلا يجوز أن يمسح لا بد أن يغتسل ويفيد الماء على سائر بدنه قال عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه روى الحاكم الصحيح والحديث واضح فان النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم اشترط الوضوء للبس الخفين إذا توضأ أحدكم ولبس الخفين ثم بين أن المسح يكون مطلقا إلا إذا كان الإنسان على جنابه فإنه لابد أن ينزع الخفين ليغتسل قال رحمه الله فإن كان على أعضاء وضوئه فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر الان, الآن مصنف رحمه الله, الله استطر في. في المسح على غير الخفين وهو المسح على الجبيرة أو اللفائف التي تكون لفائف طبية التي تلف على الجروح ونحوها فكل ما يستعمل في الأعضاء سواء في جروح أو لكسر أو غير ذلك الجبيرة هذه ذلك الوقت كانت تستخدم بالأعواد أو ببعض الأحجار ونحوها التي تقوم العظام الآن صار الجبس يقوم مقام تلك الجبائر القديمة ومع ذلك نزال إلا الآن يسمى الجبيرة لا زال الآن يسمى بهذا الاسم الذي هو الجبيره، وان تغير شكله وطريقة استعماله. طيب قال رحمه الله تعالى، فإن كان على أعضائه وضوئه جبيره على كسر أو غيره كسر أو غيره أو دواء على جرح دواء ملفوف مثلا باللفائف، لا, لا هذه اللفائف قال او دواء على جرح ويضره الغسل وهذا في الغالب الجروح لا يستقبلها لها الماء وكذلك الجبائر قال ويضره الغسل بمعنى ان كان لا يضره الغسل حين اغسل نتوضا وضوءا كاملا قال مسحه بالماء مساله المضره هنا ضابطها ما هو ضابطها استشاره طبيه إن كان الإنسان لا يعرف يعني هذا الأمر وليس يستطيع أن يعرفه بتجربته الخاصة أو بمعرفته، فلابد أن يستشير ويسأل الطبيب هل ممكن أن أغسل أو لا أغسل؟ فهذا يرجع فيه إلى الخبره كما أمر الله بذلك في كتاب فاسأل به خبيرا. قال ويدرّه الغسل مسحه بالماء ماذا يمسح؟ يمسح العضو. يمسح العضو الذي عليه تلك الجبيرة أو اللفائف, اللفائف هذه التبية قال مسحاه بالماء والمسح, والمسح سبق بيانه بأنه يكون بيد مبلولة بمعنى لا يصب, لا يصب عليه المأصبا من حينها سيكون غسل مسحاه بالماء أي من فوق الجرح من فوق اللفائف لا يشترف أن يزيل اللفائف ولا يشترف أن يزيل الجبيرة لأنه إذا أزالها لم يعد للمسح هنا فائده فيمسح فوق الجبيره او يمسح فوق تلك اللفائف بيده سواء كان ذلك في الحادث الاكبر والأصغر حتى يبرأ فان ذهب ما به من الجرح أو الكسر ونحوه وأزال الجبيرة أو أزال تلك اللفاء حين, حين يتعين حين عليه, عليه أن يغسل إلا, إلا, إلا إذا, إذا كان المنع بأمر من الطبيب فإنه يجب أن يطاع في هذا الأمر في أمر أمر طيب. طيب مسألة المسح على الجبيره وما يقوم, يقوم مقامها اليوم من اللفائف وغيرها هو جائز عند جمهور العلماء والأئمة العلم الأربعة لحديث الأ ورد عن ابن عمر رضي الله عنه, عنه انه قال ما كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب وهذا قول ابن عمر موقوفا قول ابن عمر موقوفا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه مرفوعا إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها وضعيف كما ذكر الشيخ الباني رحمه الله في الإرواء وهذا القول من عمر رحمه رضي الله تعالى عنه واضح في أن المعصوب لجرح أو غيره يمسح يتوضأ وضوءه العادي ثم إذا جاء إلى هذا العضو سواء يد أو رجل أو نحوه فيمسح في عليه ويمسح ما حوله مثلا اليد إذا كانت الجبيرة مثلا في الساعد فإنه يغسل كفين وإذا جاء إلى الساعد يمسح على الجبيرة وبعض أهل العلم استدل ايضا بقياس قوي وهو قياس الأولى قالوا إذا كان المسح على الجوربين جائز ولو لغير ضرورة إنما هي لحاجة ليست بحاجة ماسة فكيف بالمسح على الجبيرة وهي لضرورة وإن كان هناك من العلم قال بان هذا القياس فيه نوع من الفوارق ونحوها لكن وف يعني في العموم قياس قوي وكما ذكرنا يعبده قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وما ذهب إليه أيضا جمهور أهل العلم في المسح على الجبيره واللفائف فيها وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى رحمه الله وصفة المسح وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما <متحدث> انتقل رحمه الله إلى صفة المس أن يمسح أكثر ظاهرهما كيف ظاهرهما؟ أي الذي فوق, فوق القدم إذن فباطن القدم أسفل القدم الذي يوطى وخلف القدم جهة العقبين لا يمسح إنما يمسح الظاهر ظاهر القدم أي فوق القدم يعني فوق المشت والمكان الذي يمس. وقد صح عن علي رضي الله عنه قوله لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. الباطن لا يمسح. الباطن لا يمسح هذا واضح في الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد استدل بحديث لا يصح قد استدل بعض أهل العلم بحديث لا يصح في جواز المسح من الأعلى ومن الأسفل والحديث هذا غير صحيح ولفظه توضأ اي النبي صلى الله عليه وسلم فمسح أسفل خف وهو وغير صحيح بل لو بل س... بل بل قال بعضها العلم لو أن الإنسان اكتفى بمسح باطن الخف دون ظاهري لم يجزئه واحد فقط من فقط با... من تحت القدم لم من فوق لم يجزئه لكن بقي علينا هنا كيف يمسح هل يمسح, يمسح باليدين معا مع على كل رجل على حده مثلا يمسح باليمنى واليسرى معا على الرجل اليمنى ثم باليدين على الرجل اليسرى اليسر؟ ام يمسح باليد اليمنى على اليمنى والرجل اليسرى على اليسرى ام يمسح باليد اليمنى على الرجلين معا ولا يستعمل اليسرى الامر في هذا سهل و إن, إن استخدم, استخدم اليمنى يمنى لقدمين يمنى جاز, جاز؟ هي الأولى استخدام اليمنى في المسح والغسل والأصل, والأصل وإن مسح باليمنى على اليمنى وباليد اليسرى على اليسرى جاز كما يمسح على رأسه أما استخدام اليدين معا لكل قدم فهذا فيه نظر طيب, طيب قال رحمه الله تعالى وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما وأما أو أما الجبيرة فيمسح على جميعها لأنها في الغالب تكون منفوفة على العضو فيمسح جميع الجبيرة من فوق من تحت من أم من يمسحها لأنها تقوم مقام العضو الذي لم يستطع المتوضع غسله فإنها تقوم مقاما فينبغى أن تمسحها جميعا يقول الأخ هل يشترط وضع الجبير على الطهارة لا لا يشترط لا يشترط ذلك لا في الجبيرة ولا في العمامة ولا في الخمار بالنسبة للمرأة ولا يعني إنما يشترط الطهارة في الخفين فقط وذلكم ليش؟ لأن الجبيرة في الغالب لا تستخدم إلا في الحالات الطارئة عندنا مريض قد كسرت رجله لا قدر الله وذهب به إلى المستشفى جاء الطبيب فيقول لا بد أن تتوضا ثم نلبسه روحنا يعني سيكون في ذلك مشقة عظيمة والشرع جاء بالرحمة في ذلك اشتراط لبس, لبس الخفين على طهرة ولم يشترط ذلك لا, لا في جبيرة, لا جبيرة ولا في ما هو أقل منها كالعمامة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قال رحمه الله أما الجبيرة فيمسح على جميعها هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب المهم العظيم لا سيما في البلدان الباردة التي يكثر فيها لبس الخفين والجوربين فإنه, فإنه يكثر, يكثر الخطأ في استعمال هذه في استعمال جواربه، إما, إما تلبس على غير طهارة، رح. إما, إما يعني, يعني ينتهي وقت المس، مس مس مس إما تلبس وتنزع ويلبس غيرها، وهذه أمور, أمور لا بد من تفصيلها، لا بد من, من تفصيلها. من تفصيلها. وسنذكر إن شاء الله تعالى تتميما لهذا الباب بعض هذه الأحكام، كل على حده. الحكم الأول في مسألة لبس الجاورة بيني بعد الوضوء ذكر بعض أهل العلم من الصور قالوا ماذا لو لبس المتوضئ طبعا الأسئلة والتعليقات التي تذكرها الإخوة نتركها لآخر درس إن شاء الله ذكر بعض أهل الصورة قالوا ماذا لو لبس المتوضئ الخفة بعد غسل رجليه اليمنى ثم بعد غسل رجله اليسرى لبس الخوف بمعنى غسل رجله اليمنى ولبس الخوف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخوف قال بعض أهل العلم بجواز هذا الأمر ويجوز حينها أن يمسح على الجوربين وهذا قوله وهذا اختياره شيخ الإسلام نتيمي رحمه الله تعالى أنه وإن لبس القف هذا في الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى فإن هذا جائز ومن منع قالوا لا يمسح عليه ما لأنه لبس هذا القف الايمن قبل انتهاء الطهارة قبل انتهاء الوضوء ولو أن المسلم ترك هذا الأمر وترك لبس قفه إلى أن ينتهي من الوضوء لخرج من, الخلاف. لخرج من الخلاف أما لو فعل هذا بمعنى أنه غسل ثم لبس قفه ثم غسل اليسرى ولبس الخف جاز له والأولى أن يتركه لما في ذلك من الخلاف عند أهل العلم ذهب أيضا بعض أهل العلم إلى عدم جواز المسح عن خف الذي قد تقب الذي فيه خروق مثلا وقلنا بأن الصحيح جواز المسح عن الخفاف ولو كان فيها ثقوم ما لم تكثر بحيث تخرج الخف عن هيئته الأصلية وقد اختار جمع من السلف جواز المسح عليه أن الخبو فإن كانوا على يعني من المتأخرين شيء الإسلامية رحمه الله وقالوا بأن هذا هو الأصل في خفاف الصحابة لما كانت عندهم من الفقر والمسكنة فكانت غالب خفافهم أنها كانت مثقبة وربما مرقعة أيضا من المسائل أيضا متعلقة بالمسح على, على الخفين هل, هل انتقاء انتهاء, انتهاء المدة هل انتهاء, انتهاء المدة, المدة يعتبر ناقضا للطهارة انتهاء المدة هل يعتبر ناقضا للطهارة مثلا رجل مسح الظهر جاء, جاء الظهر من اليوم الآخر وهو على طهارة, طهارة. وهو على طهارة مثلا صلى الضحى وبقي على طهارتي الى ان جاء الان وقت المسح وقت انتهاء المسح فهل وقت انتهاء المسح ينقض وضوءه بمعنى لو صلى الظهر اذا حافظ على وضوءه وصلى الظهر هل وضوءه هذا هل صلاته صحيحة نعم صلاته صحيحة فانتهاء المدة لا يعني, يعني انتقاد الطهارة, الطهارة. انتهاء المده يمنع المسح لكن لا يرفع الطهاره فالطهاره لا ترفع الا بناقض من نواقض الوضوء وانتهاء مده المسح لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء نضرب مثال اخر رجل مسح الظهر وصلى العصر المغرب ومسح المغرب ومسح العشاء ومسح في الفجر ومسح في الظهر اليوم الاخر توضأ في الضحى وصلى الظهر على ثم جاء العصر وهو لازال على, على الطهارة وصلى العصر عصر. ثم جاءت المغرب وهو لازال على طهاره وصل وصلى المغرب فهنا وقت المسح انتهى في الظهر وهو صلى العصر والمغرب وربما حتى العشاء بنفس الطهاره التي صلى بها الظهر فنقول وضوؤك صحيح وصلاتك صحيحه وانتهاء المده لا ينزم منه ولا يدل على انتقاد الطهاره طيب أيضاً صورة أخرى ومسألة أخرى متعلقة بالنسح الخفين وهي نزعهما هل نزع الخفين يعتبر ناقضاً من نواقض الوضوء ما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء فالطهارة صفة للبدن وليست لما على البدن من ثياب فلو قلنا بان نزع الخفين ينقض الوضوء قلنا كذلك في العمانه ونحوها وان كان هناك فارق فالمهم ما رجحه الشيخ نعيمين رحمه الله تعالى ان نزع الخفين لا ينقض الوضوء طيب نرجع هنا الى مساله مهمه وهي أن الكلام كله من أصله إلى أوله إلى آخره حول الخفيف والخفاف ما صنع من جلد، فهل يلتحق بالخفين الجوارب الموجودة الآن؟ جوارب التي من القماش شراب أو من سمحنا دارجة قاشر هل تلتحق بالجوارب بالخفاف فيه خلاف بين أهل العلم فمن قائل بالمنع لأنها لا تلتحق ويقتصر المسح فقط على, الخ... على الخفاف الجلدية فقط ومن قائل بالجواز لكن اشترطوا أن تكون صفيقة تخينة جوارب يعني مثل الصوف مثل القطن تكون مثل سميكة بحيث تكون بنفس شكل الخفاف الجلدية وهذا قول في شيء من التساهل وعفوا هذا قول فيه شيء من التشدد بحيث أنه يشترط أن تكون على نفس التي يصفت الخفاف والقول الثالث القول بالجواز مطلقا ما دامت تستر محل الوضوء الفرض فإنها يجوز أن يمسح عليها سواء كانت سميكة كما ذكرنا من تكون من صوب أو من خيط أو نحوها أو تكون رقيقة كما هي عادة جوارب الآن الأصلية والمعتادة عندنا الآن أصلها وأكثرها هو جوارب رقيقة جدا والقول الثالث هذا القول بالجواز مطلقا ولو كانت جوارب خفيفة ورقيقة هو اختيار شيخ الإسلام الوتيمي رحمه الله تعالى وما رجحه أيضا الشيخ بن عثيمين من المعاصرين رحمه الله تعالى ويستدلون بحديث ورد فيه ذكر الجوربين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح نحن على الجوربين والنعلين وهذا الحديث يصححه الشيخ الباني رحمه الله تعالى وهناك من خالفه في تصحيحه والحديث يحتاج إلى بحث ونظر واستدلوا أيضا القائلين بالجواز بأثر عن أنس رضي الله عنه في أنه مسح على خفين من صوف على خفين عفوا على جوربين من صوف فقال له من رآه يتوضا ويمسح عليه ما قال اتمسح عليهما؟ قال نعم إنهما خفان ولكن من صوف استدل هذا بهذا الأثر بعض أهل العلم والأثر صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله استدل بعض أهل العلم بهذا الأثر على أن الخفاف لغة لا تطلق فقط على الجندية. وتطلق أيضا على غير جدية خد... كالتي تكون من الصوف مثلا لاحظوا هنا أنث وهو أنث بن مالك الصحابي الجليل يقول إنهما خفان لكنهما من صوف بمعنى أن الخفاف قد تكون من صوف أيضا ويطلق عليها لغض والله تعالى أعلم المهم الراجح هو قول الثالث وهو قول يعني. كثير من الصحابة رضي الله عنهم غير أنس من مالك قال بي جمعنا الصحابة واستدل بعض أهل العلم أيضا بدليل نظري قوي قالوا المنع من المسح على الجواربين اليوم قد يعدم هذه السنة لأن استعمال الخفاف الجلدية اليوم يكاد يكون أقل وأقل من القليل لا يكاد يستعمل الا عند النزر قليل من المسك اكثر الناس الان تستعمل الجوارب التي هي من قماش من قطن او نحونا خفيفه او ثقيله فاذا من, من منع المسك الا فيما كان من جلد فان هذا فيه مناقضه للحكمة الشرعية من التخفيف ورفع الحرج بجواز المسح على الجوربين والخفين كما ذكرت في زمان هذا الذي لا يكاد يوجد فيه من يلبس هذه الخفين من الجد إلا ما قل نرجع هنا إلى الجوربين وما يتعلق بهما من الأحكار أولا الجوارب لها نفس احكام التي سبقت في الخفين من الشروط سواء في الوقت سواء في كيفية الماسك كل الشروط التي سبقت في الكلام على الخفين تنطبق على الجوربين لكن بقي أمر وبعض الأحكام المتعلقه بالجوربين وهي أن بعض الناس قد يلبسون عدة جوارب مثلا يلبس اثنين مثلا متع... جوارب متعددة فهل يجوز المسح عليها نعم يجوز بالشروط السابقة إذا لبست على طهارة وكانت وكانت, وكانت, وكانت. فيجوز المسح على الجوارب وان كانت أكثر من جوارب طيب إذا, ما إذا لبس إذا توضأ ولبس جوارب ومسح عليه ثم لم ينتقد وضوؤه ولبس جوارب اخر هل يمسح, يمسح عليه؟ علي؟ اي نعم يمسح عليه علي؟ علي. دام انه لم ينتقد, ينتقد وضوءه فيمسح, فيمسح على الجورب الثاني الذي لبسه على طهارة لكن لو انتقد وضوءه ولبس جورب اخر مثلا دخل حمام اكرمكم الله قضى حاجته وخرج واحس ببرد في قدميه واراد ان يلبس جورب اخر نقول البس ما في اشكال لكن لا تمسح عليه لأنك لبسته على غير طهاره انزعه وامسح على الأصلي الاول ثم اعد لبسه أما إذا مسحت عليه فإنك مسحت على جورب لبسته على غير طهارة طيب يعني هناك صور أخرى وهي ماذا إذا لبس جورب يعني هذه صورة في أخلاب الأهل العلم وهي إذا لبس جورب على طهارة توضأ ولبس جورب ثم مسح عليه في العصر ثم لبس جورب آخر مسح عليه ثم لبس جورب آخر في المغرب فهل يمسح على هذا الجورب قلنا لبس جورب صح؟ لبس الجورب الأول على الطهاره انتقض وضوؤه فمسح عليه, عليه, عليه, عليه ولبس جورب, جورب اخر لاحظوا الصوره فيها فرق بين الصوره الاولى هذه الصوره لبس, لبس جورب, جورب على طهاره, طهارة وصلى به العصر, به العصر جاءت المغرب وقد انتقض وضوؤه فتوضا ومسح على الجورب بعد المغرب لبس جورب اخر هل يمسح عليه قال بعض اهل العلم لا يمسح عليه ليش؟ قالوا لأنه لبسه على طهارة نعم لكن طهارة غير طهارة التي قصت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عندما قال دعهما فإن لبستهما على طهارة أي على وضوء وهو لبسهما ليست على طهارة وضوء على طهارة مسر فمنع بعض اهل العلم المسح على الجورب الذي لبس على جورب آخر قد مسح عليه ونقول خروجنا الخلاف ينزع هذا الجورب ويمسح على الأصل ويرده واضح؟ إن شاء الله أمسكن واضحة لإذن الله تعالى طيب هذا ما يتعلق بالمسح على الجوربين على الخفين والجوربين والجبيرة طيب من المسائل طبعا ورد في قبل أن أنسى ورد في الحديث الذي سجل به على مسح الجوربين كما ذكرت الحديث مختلف في تصفحة ذكر النعليل ذكر النعليل فهل يجوز المسح على النعلين؟ وما دليل ذلك الذين أجازوا من أهل العلم المسح على النعلين استدلوا بهذا الحديث الذي صحاه كما ذكر الشيخ ألباني رحمه الله وغيره قالوا يجوز مسح النعلين بدليل هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج الجوربين والنعلين لكن اختلفوا من أجاز المسح النعلين اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين معا؟ بمعنى كان لابس بالجوربين وعليه النعلين ومسح على النعلين والجوربين بمعنى أنه مسح على النعلين تبع للجوربين هذا قول عندهم أنه لا يمسح على النعلين فريدين انما يمسح عليهما مع الجوربين هناك من استدل به على جواز النا... ال... ال... ال... المسح على النعلين ولو من غير جوربين ولو من غير جوربين وطبعا على هذا القول على قول من اجاز المسح على النعلين فانه يشترط له لهما ما يشترط للجوربين من أن يكون على طهارة وأن يكون طاهرين والمدة وغير ذلك من الأمور التي تشترط في الجوربين نختم أيضا بذكر مسألتين مهمتين وهما المسح على العمامة والقلنسوة والمسح الخمار بالنسبة لمرأة أشرنا إلى هذه المسائل في الكلام على صفة الوضوء في الكلام على صفة الوضوء وظلقت حتى قبلها المسح على العمامة والقلنسوة والخمار عند من قال بجوازه عند من قال بجواز المسيح على العمامة والقلنسوة والخمار لا يشترط فيهما ما يشترط في الجوربي لا يشترط فيهما أن يلبس على طهارة والمدة والمدة المعينة. والمدة والمدة المعينة نعم اشترطوا فيهما في ان يكون فيه طاهرين فكل عمامة طاهرة والقلم سو طاهرة الخمر طاهرة أما الشروط أخرى فيما يتعلق باللبس على صهارة والمدة, والمدة المعينة والمدة فلا يشترط لا في, في, في العمامة ولا في القلم ولا في الخمار على من قال بي على من قال بجوازي المسح عليه أما المسح على العمامة فوردت فيه أحاديث صحيحة وقال به جمهور أهل العلم وهو الجواز واختيار أيضا شيخ الإسلام بيتمية رحمه الله تعالى وذهب طائفه من أهل العلم إلى الجواز الجواز مسح العمامة مع الراس تكون تبع للراس كيف؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والناصية فقالوا إنما تمسح العمامه مع الرأس ولا تمسح منفرده وقالوا بأن هذه العمامه التي يمسح عليها لا بد ان تكون عامه للراس وأن تكون يعني لها شروط معينه يش بحيث يشق نزعك يش أن تكون محنكه اي قد مر طرفها تحت العنق تكون محنكة أي طرفها يكون مر تحت العنق وان تكون لها دؤابه الشروط لأنه هناك بعض العمائم اليوم عمائم شكلية فقط قطعة قماش منسوفة على القلنسوة ومقطعه على الرأس فلا تعتبر عمامة في المعنى الأصلي للعمامة التي تعم الرأس كلها ويشق نزعها ويكون تكلف في نفسها ونزعها وغد ذلك الشرع المسح عليها لأجل المشقه أما القلنسوة وهي معروفة التي نسميها نحن بالطاقية ف. جمهور أهل العلم على عدم جواز المسح عليها وعلى أنها لا تقاس على القلن سوى أضف إلى هذا عدم وجود الدليل لا أن ليس هناك نص في جواز المسح على القلن سوى وقالوا بأنه هناك فرق في العمامة في الغالب شق نزعها تكون طويلة وملفوفة وتكون في الغالب قد غطت كاملا وقد يكون هناك ضرر في إزالتها وتعب ومشقق أجهز شرعو البصحة عليها بخلاف القلم سوى فإن ليس هناك مشقق في نزعها وردها فإذا ذهب الجمهور إلى عدم الجواز وعدم يعني القياس يعني قياسها على العمامة. العمامة. وتابع أيضاً أخرون من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن رحمه الله كمن في مجموع الفتاوى و... إلى أن إذا كانت سائلة للرأسي فحكمها حكم العمامة والحقيقة في النفس شيء من جواز المسح على العمامة على العرف على القلنسوة في نفس الشيء لأن حقيقة يعني قياسها على العمامة يظهر في فارق كبير جدا يظهر فيه فرق كبير والعلم عند الله تعالى نختم بالمسف على الخمار بنسبة للنساء فقد أجاز المسح على الخمار طائفة من أهل العلم وقالوا بأن يعني حكم وحكم العمامة حكم وحكم العمامة لما فيهم مشقة في النزع ولا سيما في زمانها لا فقد تكون مرأة في في مكان يستحيل فيه أن ترفع يعني غطاء رأسه فنقول لها توضئي وانسحي على الخمار الذي على الرأس لا سيما إذا كان على الخمار يعني غطاء أو نقاب أو شيء فيزالة هذه الأتواب كلها عضل الرأس لمسيح ورد أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت رأسها وقد هكذا أمرني رسول الله صلى الله أفعل والحديث هذا لا يصح فذكر أنه ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز المسح على الخمار كما ذكروا يعني كما ذكروا بأنه يبغى أن يكون أيضا ساترا لجميع الرأس وأن يكون ما يشق ما يشق نزعه مما يكون هناك مشقة في نزعه وبعض من أجاز المسح عن الخمار اشترطوا فيه أن يمسح فيه أيضا بعض الرأس أن يمسح فيه أيضا مقدم الراس كما اشترطوه في العمامه كما في العمانة. طيب هذا ما حلو تعلق حلو بهذا الباب باب باب وإن كان المصنف رحمه الله, الله اختصره ولم يذكر فيه إلا بعض الأحكام إلا أنه حقيقة باب مهم جدا باب مهم جدا ويحتاجه الناس كثيرا لا في بعض الوظائف التي يشترط فيها على العامل أن يلبس الحذاء معين وأن يبقى فيه مدة معينة قد تصل إلى 24 ساعة قد تصل إلى 48 ساعة فهذه الأحكام لا بد أن يتعلم هؤلاء وأن ما يتعلق بعبادتهم فقد يسأل كثير منهم عن صلوات صلى الله وهو يمسح ولا يدري كيف يمسح ولا متى يمسح ولا بأي طريقة يمسح إذن فهذه الأحكام لا بد من الإحاطة بها ومن تعلمها وتعليمها للناس لا سيما في الأماكن باردة كما ذكرت في فصل الشتاء يكثر لبس الجوارب ويكثر السؤال عنه طيب ننظر إن شاء الله تعالى في بهذا القدر واعتذر متعب قليلا وننظر إن شاء الله تعالى فيما تتبه الإخوة من مسائل نعم هل يفترط وضع الجبيرة أجبنا على هذا لا يفترط للجبيرة أن... للجبيرة أن توضع على طهارة فقد توضع عليه بعض المرضى وهو في حالة إغماء أصلاً في حالة إغماء وتوضع له الجبيرة فحينها يجب أن يمسح عليه ولا يشترط لها الطهارة يقول أخ عصام بالنسبة بعد المسح على الجوربين إن نزعهما بعد المسح وقبل أن يصلي فما الحكم؟ والصحيح ان نزع الخفين وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وان كان يعني خالف فيه الجمهور يعني جمهور أهل العلم على ان نزع ينقض الوضوء والشيخ رحمه الله وأظن ايضا الشيخ الاسلام رحمة الله لست متأكد من هذه معلومة لكن متأكد من ان الشيخ ابن رحمه الله ذهب الى ان نزع الخفين لا ينقض الوضوء قال لان هناك من يمسحه ثم ينزعهما لكي يصلي ليش ينزعهما طيب على المهم فالخفاني دام طاهرين وقد مسح في الوقت واحتاج إلى أن يزيلهما فإنه لا بأس أن يزيلهما ولن تقدق وضوء على الراجح كما ذكرنا وترجح الشيخ المتهمين رحمه الله تعالى طيب أظن أقف إن شاء الله تعالى هنا لأن باب نواقف الوضوء حتى هو أيضا باب فيه مسائل مهم جدا والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر كثير من مسائله وتفريعاته نتركه للدرس القادم من نشأة الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن ينزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأرجونا الإخوة الحضور مبكر أنا ما أدري هل وقت صلاة العشاء تأخر لأن اليوم ما بدأنا الدرس إلا أظن بعد ربع ساعة من التوقيت المؤعلن عليه فإن شاء الله تعالى الإخوة يبكرون بالحضور إلا إذا كان وقت العشاء قد فالتأخر عندكم فهذا أمر ليس لكم فيه دخل إن شاء الله تعالى ما عليكم شيء إن شاء الله ثامنا والربع ما أدري خير إن شاء الله. خير. بس الله عزوجه يوفقنا وإياكم. وأني أعلم من وإياكم ينفعنا وأوصي الإخوان وأوصي إخواننا وخواتنا وأوصي من حضر. أني يراجعوا عنك هذه الأمور التي تذكر. ولا بأس أن تختذروا الأبواب. يعني هناك يعني أبواب اختصر على المصنف رحمه الله تعالى وقد يعني يعني يستفيد الإنسان إذا. راجع هذه المسائل ببعض الكتب المتيسره كالشرح الممتع للشيخ عتيبي رحمه الله تعالى وك مثلا وك... وك... موسوعه للشيخ حسين العويشه رحمه او نحن كتب متيسره الحمد لله الان في المكتبات ف يجعل له نصيب من التحضير والمراجعة قبل الدرس حتى يستفيد ويفيد نحن ربما الان في الدرس يعني ننسى اكثر مما من المسائلة ننساها اكثر من المسائلة نذكرها في هذا الباب ريب وإذا ريب بعد انتهاء المدة لا غل وملغي شرعا ملغي شرع غير مقبول فهناك أحكام كثيرة يحتاج الانسان أن يقرأ فيها وأن يتمعن فيها, فيها وأن يطالع وهذا هو العلم العلم. العلم. العلم هو هذا هو القراءه هو المطالعة إن أول أمر أمر به النبي صحيح يقرأ ما أمر لا, لا, لا اكتب ولا ادعو ولا بعلم ولا أخطب, أخطب, اخطب ولا درس, درس إقرأ, إقرأ, اقرأ فالمسلم بدون اقرأ هذا ليس يسوشي يعني سيبقى في الحفرة, وشي وشي في, الحفرة في الحفرة وكما قال الشاعر صعود الجبال, الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفار المسلم لابد ان أن يكون له ورد في القراءة في المطالعة في البحث في النظر في المراجعة يراجع دروسه يراجع معلوماته وأي باب, أي باب انتهى الآن, الآن يختصر يلخص, يلخص, يلخص يجعلها أوراق فيها يكتب فيها يكتب يعني الفوائد التي سمعها أدنى ويراجع أموره فهذا وره هو العلم والعلم بفهم وبالمذاكره وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة هذا هو العلم فليس العلم هو أن الإنسان يأتي يحضر ويستمع ثم ينصرف وينسى لا لا بد الإنسان أن يقرا واذا يسر الله الانسان الوقت يعني له برنامج يعني حتى في, في هذا الكتاب شرح هذا الكتاب لمنهاج السالكين الحمد لله هناك شروح مطبوعة ونفس شروح على الشبكه العنكبوتيه هناك كتب اخرى لا تستطيع لسان يستعين بها ويقرأ ويستغل وقته فهذا من اعظم ما تصرف فيه الاوقات طلب العلم بل هو اعظم ما تصرف فيه الاوقات لان طلب العلم هو العبادة, هو العبادة هو العقيدة هو التوحيد, هو التوحيد هو الهداية هو الجنة والنجاة من النار يعني الإنسان إذا ما شغل وقته في هذا الزمان بالمطالعة يكون له ورد يومي يكون له ورد يومي يوميا يومي أنا لا أتكلم الآن عن هواية يهوها الإنسان ويذهب مرة في الأسبوع لا ورد يومي للقراءة إذا كان عنده ورد يومي للقرآن فأيضا يكون عنده ورد يومي لقراءة العلم قال بعضها للعلم ينبغي للمسلم ان لا يمر عليه يوم إلا وقد قرأ عشرين صفحة عشرين صفحة في كتب العلم قيل لهم من أين هذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الله بن عبد العاصر أن يقرأ قال اقرأه في شهر اقرأه في شهر وبمعنى أنه سيقرأ حزبين في اليوم جزء في اليوم والحزبان في المصاحف الموجودة الآن لا تتجاوز في الغالب عشرين صفحة. قالوا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عشرين صفحة في اليوم. فإذا كان هذا في القرآن فهو أيضا في غيره مما يعيننا على فهم من القرآن. القران القرآن أيضا مهم. فقالوا استنباط رضى العلماء جميع قالوا ينبغي ألا يقل قراءة المسلم كل يوم عن عشرين صفحة. وتأملوا معي مسلم يقرأ كل يوم عشرين صفحة. عشرين صفحة في ثلاثين يوم كم خمسمائة ستمائة عفوا بمعنى مجلدين بمعنى لو قرأ مجلدين في الشهر سيختم المطولات في سنة أو سنتين يختم المطولات يعني يختم بفتح الباري ويختم المجموع للناو ممكن في سنتين يعني هذه الكتب لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين مجلد أو أربعين مجلد ف يعني ينبغي أن نحرص على القراءة ونحرص على المطالعة فإن هذا من أعظم ما يشتغل به الإنسان يموت الإنسان وهو يقرأ ويطلب العلم خير من ان يموت وهو جاهل أمي يلعب لاهن غافل ليس له دور في هذه الحياة لا لنفسي ولا لغيري فما جناء إلى أن نجتهد في القراءة ونكون جديين في هذا الأمر حتى في دروسنا هذه التي نأخذها الآن نريد الآن من إخواننا ومن أخواتنا الآن الحاضرات الآن معنا الآن أن يدرسنا أو أن يدرسون إخوة هذا الكتاب في الظفر الصوتية بعد الانتهاء منه ويكونون ممن يستمعون القلب ينتبعون أحسن ممن ينفعون وينتفعون من يدفعون زكاة العلم ممن يعني يستفيدون ويفيدون. فما نريد أن هذه الدروس إحنا لا نقول بأننا نستوعب ولا أن نأتي يعني نحاول والله العظيم نحاول أن نجمع من هنا ومن هنا ونأتي نناقش وندردش معكم ليس هذا تواضعا ولكن هذه الحقيقة يعني حقيقة الأمر هي هذه أن نحاول فقط واحد يعني يفيد نفسه يراجع معلوماته ويحاول أن يخصد معلومات جديدة وينظر في مسائل ما بحثها ومسائل ما رجعها ومسائل نسيها يراجع فهذا هو الغاية من هذه الدروس، والغاية الأخرى أيضا أن يكون في اخواننا واخواتنا من هم أفضل مننا من أفضل مننا وأعلم مننا وأفهم مننا ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رب حامل ثقن الى هم من أفقه ومن افقوا منه الله عز وجل ان ينفعنا واياكم مما سمعنا وقلنا ونجعله حجه لنا لا حجة علينا وان يجعلنا وإياكم من المتفقهين في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واسال الله عز وجل ان يجعلنا وإياكم من ينف من ينتفعون ينف بما يسمعون ويقولون وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين